لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون رب العالمين رجع قيامته بدأ لهم يعني ظهر لهم عند بوشكرابي بهمك سكيدة بوشكرابي تديار سيئات ما عملوا يعني أقو ناحية كيرين أقو ناحية ملوفي كيرين وأختار رب العالمين رجع قيامته كتاب ملوفي داتا في ملوفي هل أي كتاب عمل ملوفي داتا في ملوفي وملو في سحب كتاب وفد خنيت رب العالمين قرآن دارب أقرأ كتابكات بجذم كتاب خبخينا. هنجد مروا فيها مو عوج ناحي مروا في الدنيا دا كرين والخرابي كرين وتوبنا كرين وساند مريين دا ورجاء وبدا لهم سيئات مع عمله. عند بهمهم بمرؤي اشكرابن مروا دبين تبعوا دباخيني وجنحة أبد مروا بده سحوكرين ومروا في الدنيا دا كرين وجزاء وجنحة وبدا لهم سيئات مع عمله عند جزاء جنحة. و خرابیا گنہ ها کو چند مازن و روجي و نه يودي مروبي سير شوربي دي پيشرمزار بيت بران بيري رب العالمين و دهنګي بو مروي ديار بيت کو او گنہيت مروي كرين کو او وا چندو مازن انگي دي بو مروي هيت ديار كرين او مروي چ گنہ ها او سپكاتي گنہ ها كرين دي بجيت سحتن عندما تريد كتابا خوغات خرين تبا قناحات خوغ جزائي غيبت هنده مازانا و عقوبا درو کرنه هنده و مازانا و عقوبا زينه هنده و مازانا و عقوبا استهزاء و طرانه پاكرنه هنده و مازانا هنگه ده بهم مشتاق ديار بيت و بده لهم سيئات و معاملو و هنگه ده به شمال اجبن و ده بن اجبن و ده سرشور اجبن و روجه هنگه ده رابعاين بو ميگوتي دم دنیا داخل قناحات دير كاين وكما قناحا كشكرا ام توبهكين وبيشتي عمل عمالي صالحكين شريد باش بيند وقناحا سرمرو في ناميند وما چي قوى ما في مروف چوبنا باي رب با با وبدأ لهم سيئات ما اشتاع يعيد جل جل رب وهو عند الله عظيم. يعني غنا غنحا و حسب كان يد كامن وغنا حواك تشكا وتونيا ام ولا رب العالمين قالك قالك يا ماصمه وحاق بهم يعني ونزل بهم يعني ودي ودي ما كانوا به يستهزئون. او اشتوى الدنيا ده ترانا بيت كريه و استهزاء بيت كريه صحبات بيت كريه ايمان بينات ايناي قالك اي الدنيا ده بيجيب واني اعجيب والا اسحاسك مش ما جهنمي جهنمي واخوشه چونج فلان مطرب وفلان كس وفلان كس يتدههي او استهزاء و ترانا بيكرناه رجع قيامات الابرعين بيجيب وابده لهم سيئات وما عاملو انجي ده عقوباء قناحي دخو بينان وده زان کچند دمازنا، اونگی آوچ دوای استیزاء او ترانا و صحبت بیاد کرین دسر و های دخاره، ودی گهی دوای، دوران دور واقعیت اخراج بینوانیه، الوی عذابی عواما، ترانا و استیزاء بیاد کرین. به هند مروی بسرمان چجورانه بی استیزاء او ترانا، پیش دیپ کرده بودی صلی الله علیه و سلم. اما علامت آیت اگر بومات قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزیون. يعني كاسلام وامتناو وصحابته بالكمبس رب العالمين وآياته ديو وبرامبره وصام الله عليه وسلم نبي أفناء شجر نبي بنجى جي ترانا بيكرني واستهزاء وصحابت بذكرنا يان بحشت يان جهنم يان إكلنكتة في جسد بحشت يان جهنم وامستهزاء وترانا بذكرنا وآيات رب العالمين بعند رب العالمين آياته ديو بجد لا تعتررو قد كفرتم بعد إيمانكم الاستهزاء واشتنا بكتبها كفرة ومروف إيمان نشتادره وقيل اليوم ننساكم ودبجنا فاكسانا اوهد جناح كرين وخرابي كرين وميزان عمله وصالح سبق بي وميزانة گناح وخرابيه قرام بي دبجنا وراب العالمين دبجته اليوم ننساكم عبرو دهنگو هالين ودهنگو بيركين ينقول بيرك الناف عذاب ده ودينقول هالي نبى عذاب ده هنقول ناهي نبى عذاب دا. كما نسيتم لقاء يومكم هذا هربكينقول بيرك لي رجاء لقاء يومكم هذا يعني كما نسيتم لقاء يومكم هذا يعني اشتف انجو رجا قيامة بير كريا انجو عمل بنا الجزاء ومجنس العملي رب العالمين ش رجا قيامته دي بيشت وَقِيلَ اللي يَوْمَا نَنسَاكُمْ دي بيشت هل وكي آيات اقويد جوا رب العالمين الله فنسيهم او مر ودنیا رب العالمين بير كت رب العالمين ش رجا قيامة دي بير كت عبد الله بن عباس رحمة خديدي بيجيت، وقيل مم. اليوم ننساكم يعني نترككم، أفردهم جو بيركين يعني دينجو هني نبه، ابنف عذاب ده ونف أجر ده كما نسيتم لقاء يومكم هذا، هربكين جو دنيا يدا رجاق يوم تبيرك لي لقاء رب العالميني رواستان ما بين برمبل رب العالميني ودي ما رجات دي ما كنجو بيرك لي، ده عن هنا بيركان. 9 athab et d'a, ou ta un kheena mw'anaba, de minna gha 9 athab et الله عليه وسلم haditha keda, Shubi Ambar sallallahu alayhi wa sallam, bjit Raja Qiyamati Rabbal Alamin d'bêjta m'ruvi. A w mruvi ima pru Raja Qiyamati nay, wa amal bu Raja Qiyamati nakiri, d'bêjta Rabbal Alamin d'bêjta alam من أفنى عمتا وافنى عمتا رب العالمين عمتا تحود قال هجميل قال في بي عبداي بيشتمن بدام حيشدر وحسب أفهمه مسخر كربون كوبنداس إذا دابن من تكبر بع مازنة جقائمي بيد مازنة مال بيد من تكبر بع مازنة مالاتها مازنة قوميتها دسلاط هما قدرتات قد من أفنى تهمه أفنى عمتا قال تنا كربون لأو مرفك بجد بلا بجد بلا يا ربي ذا رب العالمين من بيشتى تا ايمان هبو تا باري هبو قاعدة رجاء قيامت يا هايو بي صاغ بيهو بي حساب قل هتا كون ديشي اللقاء رب العالمين بنا بي رب العالمين من ايمان بهندين بو من ترانا بيتكر وستهزا بيتكر بيشتنا رب العالمين بيشتنا اليوم ننساك كما نسيتني جشتوف تا الدنيا اي دا أزبير كربوم و تا خوده و رب العالمين هفت بو بشخوت عمل بناك اليو تباريبين اينابو ايشت افرش هذا الشلطة كام ننساك هم دلتا بيركين ايه تابيركين ناف عذابه ويتهيلي ناف عذابه كما نسيتم لقاء يومكم هذا هلوكي هنقول بيركلي افرك رجاء قيامتي يعني وعمل بناك اليو او كس الدنيا دا رب العالمين بيركت او كس الدنيا دا عملي برجاء قيامتي بيركت رب العالمين شجعك مده دبي بير كذا ناف كره ده ناف عذابه ده أما رب العالمين أو بير كره أم زانين الناف مده هاي وناف بشي ده كم ربشتك بي بير في دي چيده بحثي بير كره بنيا چونك وما كان ربك نسيا ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم شجتك بير ناكد يهو غال حموش تكي هاي أما إيراد هار عبد الله بن عباسي قطي ننساكم يعني نترككم ایا بعین دوونه چیله ای که دهل <سؤال> تواناف عذاب بده؟ چون کی دوونه دنیای دا وش ایما رب العالمین ناسی و بهاد بقوتنه، و آیت القرآن جهش بونه، حديث الف عبدي جهش بونه، الله عليه و سلم دین اما بیه. همه دوونه دین چیله کربو؟ زانی دینه اولیه کو بشه نزانی بگو دینه اولیه و دین نگشتیه زانی با اما شدگزاری، همه ها بدبو چو گرنگی نده. به هم دار رب العالمین و رقیم دوونه دبير کت الرحما وما وكما نروا ما وكما يعني جيما نظهه جيما جي ربع ميشتا بوكاسون او جريجا ناشيت او كاسد ديناي بس وديناي شوكه هديه كتب قافتا بشهو دينا هديه ربع ميشتا رجع كاماتي جيو او كاس او عبتي نرساتي هي هي اما این بیشتر واکسنه کس افروکرنش یه بیت مربی سر بخیت. ابیم میگوییم دنیای دگودیم لعاب پشته وانیامد کنو. ابیم سرت یخانو آبام دفاع المد کن. آو کس ایرا دنیای رجاقیمته کس دفاع المروینا کد کس مروی سر نو بخیت. ابیم سرت بخیت. پشته وانیم مروی که بسکیه بس را بر جا کمروی ما بين خورا بر علمنی و ما بین مروی را بر علمنی آخراپو رجاقیمته کس نشد پشته وانیم مروی وهركسكي رب العالميني عذاب ده كي او قوات هيا كي او حد هيا كي او حد هيا من تشيط العذاب مروفة بالعذاب ده كاس ناشد ويومئذن لا يعذب عذابه احد كاس ناشد رجاء قيامته مروفة كي عذابين تدري او رب العالمين وامرو بيت قنحكار بعذاب بي ده وما لكم من ناصرين يعني كاس ناشد نقول سربيخي لحد الدنيا يا يا مروي بسرمان تبيا مش تاخذ خدي جارم و وما بينه وخذي شي جرى خراب نكاد ما بينه مروي رب العالمين تبيا حموقه بيونديا مروي تجرب العالمين وبيت بيت ومروي تجرب العالمين عبادات مروي و امريت رب العالمين مروي جيب جيب كان دار رجا كان ما رب العالمين تشمل دفاع مروي كات رب العالمين مروي سرب يا اخي اما حكم مروي مش تاخذ كر دين رب العالمين كاس سيدنا تشمل كاس نشيد مروف سربك كاس نشيد مروف نافع عذاب دابين تدرى وهاكر العالمين مروف عذاب ده خوب يا الله عليه وسلم نشيا ما مأخوذ كان دفاع الدين إسلام يشكره قالك دفاع بعمر بكر صل الله بين الشفاعات فيكر لرب العالمين رب العالمين وتأهند الله عليه وسلم اما کو به دلیل اقل جهنمی دان نه دلیلی و هت نداره الناف اقل جهنمی دانیه ای مادام چنیه مادام ما بین عمر رابع العالمیه درس نیه ایمان رابع العالمینه اینا هنگی علیکم السلام و رحمت الله هنگی رابع العالمی ده مروری سر اخیر هنگی رابع العالمین دپشتمنیا مروری که دکمه مروری صالح کرده تو و ما بین مروری رابع العالمی دنیای دم آفا بو هو مرور و هو ينعذب دان و رب العالمي دي بانه هل تفعنا جهنم دا و عذاب داد و كس نويريت إش بشيت بشتبان يواب كد و كس نشيت إش بشتبان يواب كد و بانه سر بخير دول عذاب بنت داري اتخذتم آيات الله غزوان چونكي عبر العالمي مش دبا كسانا آيات عبر العالمين و خو ترانا و استهزاء بيت کرن اوهات القرآن ابن حديث الحمبر صلى الله عليه وسلم اف معجزات رب العالمين ابن اف اوهات العميد السلام الله وبركاته افهل ايكي بأنكم اتخذتم آيات الله هزوان هل جزايك سنا وغريج حنميها وغرتكم الحياة الدنيا ورب العالمين بيجيت بعند أفاده هو ينعذب دان شاف مرقس الربرينا غرتكم يعني وقسى الربرين الحياة الدنيا جينا الدنيا يعني همو عملهن جو همو شو لعن جو همو هدفان وغرتكم الحياة الدنيا يعني شجينا الدنيا لسريبين. شو جاوبيشنا؟ أبشلون نبيك أي حرامها؟ عن أبيبك أي وعبادتها؟ حرام؟ داخل من بكاي؟ هذا مروف هذا كيف الحياة الدنيا. أنك سوبيش الدنيا الدنيا ده هم عبدين، هم عبدي ربي عالمين، دنيا هذا ربي عالمين يا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، هم عبدنا نمدحرين ربنا بريشة، ربنا بريشة هم هم عبدين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ربنا مش ذا هم وشنا؟ هم العالمين ربي عالمين كاس جنابت بالفي عبوديتك لقد مش تقدروا الجامد <سؤال> دنيا دا الرازي داك عبد ني رب العالمين بقد وبش تقدر البن عبد ني هذا ومأواكم النار وتجناف اخر جهنم دا هذا واغرتكم والدنيا يعني جين دنيا دا او او دنيا كمروف آباء افمروده یت پسرش رو چون، پسر بهندید می‌نیم، بهندید مروده بسرمانت و چجشیار خوبی، هل خوشی دنیایه، والوی دنیایه نه بیدنیا وان مروده بکرد مروف عبادت خدا بیکرد نه بیدنیا وان مروده بکرد مروف روز قیامت بیکرد بخو برانگه پیش خدا، فالیوم لا يخرجون منها. بل هندي رب العالم بيجد أفرو كاروجا لا يخرجون منها لنوعي ندري الناف أغريجيحنا مدى يعني أفمنوا بدي الناف أغريجيحنا مدى نا أبقوشين بنا دري نكش كس شد وابين يخرجون يعني كش نشد وابين تدري الناف أغريجيحنا مدى ولا هم يستعتبون يعني ولا يطلب منهم العتبة ونو بيجنفوناش شبكان نو بيجنفوناش ورن تا و بیب کن یعنی ها کن و کبیشمان ببن یعنی خدا دا كرب رابع عالیم بکن کار رباعین قرازی بید رباعین دینو عفو کت ولی اولش لینایت اکبی کرد. هر که این گیتی مرفیت اکبی کرد مرف بیشمان بیتوام مرف راز بنا رب العالمين بكاد خازة لي خوش بنا رب العالمين بكاد دنيا ايدا و توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفليحونا يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحه همو اما همود اتبال كيرا بتكرن دنيا ايدا اما پشتی مرنه رجا قیامته اما اتشو فايدای مرو بناكاد ولا هم يستعتبونه يستعتبونه يعني فايدای وانا ناداد و دا خاز لنا ايدا كنا بجنها کنو كشم پیشا رب العالمين دلنگو يا رب العالمين المدفدكو عم كيري بيش اما بينا بقى الدنيا و الدنيا يتويبكين و استخباري بكين يعني شوالا هم يستعتبون هندك مفسره يقولي رحمته خده لبيد يقولي ولا هم يستعتبون يعني نابجني ورأيك نادني كبشنا في دنيا يدا وكي او دا خازت كان بجني رب خده ما باب دنيا يدام دي عمل صالح كين و ايمان يعني أبالي نايتا قبيل كرم ناتشنا في دنيا دا. ونالويرش على پيشامب بن على بشماني فا فايدة ونادل. فلله الحمد. ما دم هو يا با حمد درستي وكمال ومازناتي وسباسي هم أبوك يا هم ورب العالمين كنيه. فلله <موزنات> الحمد. يعني بس رب العالمين كامل. و بس اوه تبي ما بترها ما خوج ببيت والناف دي لمرو في ايمان دارده هما ما استر بيت وتبعى بس ام حمد رب العالمين بكين رب السماوات او خده هل فطبقة عثمانه اوشت او اشتناف طبقة عثمانه ده او يتشكل نوريبه ده و رب الأرضي و خده هرها فطبقة عرديه واو اشتناف عرديج ده و او ريبه رب العالمين وربه معالمها عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الأشجار عالم البحار أبهام عالمًا كي أبهامه شيء كي نبناه مارب أدبته هم رب العالمين تنيا. هم شو ده سيدانا وأبهامه مملكيه وينه بس أبوي كامل بس شو بس بس وي فارستيتو بس عبادة ويبكت وكسناكت الشريك جلوي وله الكبرياء يعني موازناتيش بس برب العالمين يا الكبرياء يعني العظامة والجلال يعني موازناتي بس يا رب العالمين يا چونك همو كسكي همو مخلوقكي كيماتية تدهين وعيبة تدهين يبعيب ويبعي كيماتي بس يا كي بس رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض يعني العثماني وعردي بس ما هماماستر وبس أواوي مازناتي يا صفتك ويبتني يا كاسيدي شريكنية لرب عميد في صفتين ورب العالمين حيث قصدت بجد العظمة إزاري والكبرياء الردائي بجد أفهد صفات منا العظمة والكبرياء صفات رب العالمين فمن وَاحِدًا واحد منهما عذبته بناري هركساكي اكيلفانا بن ناخوخو دا بيدا كات يا خو مازن كات كبرياء يا خو إلا كات سرخلكي بيش الا ازبي مروي هكاتو بنكتو إلا جناح بردوامت عذاب دم وله الكبرياء وفي السماوات والارض يعني مازناتي بس يا رب العثماني والعربي كسدي مستحق في ما وفي كبريهنيه غير غير رب العالمين بيتي چونكي اوي بيكماتي اوي بي عيب او اوي مشتركه السويده او اوي ده صلاه على عبد عثمان يا وا هم ما ده سويده وهو العزيز رب العالمين يا عزيزه هيك رب العالمين العزيز يعني هم و چجارا کسنا شد خرابیه بگهینته و او سر همو کسا که سرکفتیه و کسنا شد چجارا او هکه رب العالمین ایک ذنیل که روش کند کسنا شد بیمروی چی لیب کتوا کسنا شد بیمروی بقدر بیحت الحکیم الحکیمو و هرشتکی شیجی خودا دانای چشتک چینا به بی حکمت چشتک چینا کلیه هرگو رب العالمین یه پاکجه الهند کوچکی چه که اللهو بشول نحرصت این لای با حکمت که و باشکیدانای بس جارهای مروف نزعنید و کیماتیکا و خاله کات مدعی و وحتى رحمت الله دل الحمد رب السماوات ورب رب الأرض رب العالمين ولو الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يجدي أفأيته كم معنى اكل الوافد فأتى أفا في الله الحمدو يعني وجود الحمداء وني بس تبى بكي بكن ورب العالميني يعني أحمد الله يعني بس حمد رب العالميني بكن قالك بجن الحمد لله بي الله عليه وسلم همو همو حالك الحمد لله برف رای بو نعمت بو آدبو پیامبری صلّا و سلّم و دیالحمدلله وقتی برترانگافیه و نخوشیه بود و دیالحمدلله همو وقتی کی پیامبری صلّا و سلّم و دیالحمدلله به افواهتش یاد بیشتم تمعناه داره بیشته همو قبیلی بیامروی بسمال شب کرد حمد خود بکرد چهت خوشیه داد ویدو برف رای داد وید چهت نخوشیه داد ویدو حمد رب العالمینی بیرنکت چون کی رب العالمینی یه بیحکمت وله الكبرياء brauchش يعني تبياء رب العالمين نافدا له انقوده همه ما اصطر بيه كسار رب العالمين ما اصطرنا بيه وهو العزيز الحاكيم ما دام بس رب العالمين الكم بس اوي بيعيب وبكي بي ماتيا وهو همه ما اصطر وهو العزيز الحاكيم يعني تبياء عبادتي وطاعتيش بس بكيب كان بس بويب كان خندي كتي وهو العزيز الحاكيم يا رب العالمين <سؤال> هم قاوة سر كفتية و هل كسا كي إلا رب العالمين دي ذليل كتوشكيني دي عذاب والحكيم والحكيمش هموش دا كي جي خدا داناي أو شريعة داناي أو هما راستره و هما حق تره و هما رحم تره دي چو قانوني دي چو ياسايد دي چو منهج دي حق تر و راستر و عدالت ان رب العالمين <سؤال> <سؤال> برهنت دعاتي دبماتي ديار بس رب العالمين دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين